يا ايها النبي قل لمن تسئ ايديكم من الاسراء ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا منا اخذ منكم ويرفعكم لله وسور الرحب وإن يرد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا واجروا وجاهدوا بأم في سبيل الله والذين آغوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مَا لكم أيتهم من شيء حتى يهاجروه وإن استنصرو كن في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم مساقة فالله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون ستنة في الأرض وفساد كبير والذين أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَالُونَ